أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال زمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري يا رعون أنت يا حلا نشير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 الصواب يستدل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب امه لم تهن كيف أمسى اذا مرتع للفتن مزقت المحد دب فيها الوهم شرعات المحن ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمات ايها المسلمون